وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ حَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَصْبًا وَأَن لَّيْسَ اسْتِقَامًا عَلَى الطَّرِيقِ إِلَّا أَصْحَابُ الْغَدَقِ لِنَفْسِهِمْ فِيهِ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 تُنذروا ولا عشدا قل اني لين يجيرني من الله احد ولن اجد من ينجونه الا بلاغ من الله ورسالته ومن يعص الله ورسوله فان لهنا عذبا فان لهنا رجلا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 إلا من اغتضى من رسول فإنه يسلك, يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاق بما لديهم وأحصى كل شيء عددا